sallallahu الله ya sayyidi wa ya maula ya ya rasul allah assalamu alayka sayyidi wa maula يَا عَبْرَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَا سِلْوَةَ الْفَاقِدِينَ يَا رَحْمَةَ اللَّهِ الْوَاسِعَةَ وَيَا بَالِينَ نجاة الأم وأبى الأئمة يا سفينة وعين الحياة ما خاض والله من تمسك بكم امَن مَّن لَّجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَادَتِي فَنَفُوزَ فَوْزًا ظيما ما يا غريب يا مظلوم كربله لقد عاد حزني والبكاء والتالم مذ ابصرت عيني اله لا محرميه ولبست ثوب الحزن في مواسيا تواسين في هالايام قال النبي الأطهرين بمأتمين ثم سنيت إلى الهلال مخاطبا ثم انثنيت إلى الهلال مخاطبا والدمع مني قد جرى كالعندمي بك يا هلال عدت جيوش اميت ولان ومال أزكى ذمي بك يا هلالها وابن بنت محمدين وحسين بك يا هلالها وابن بنت محمدين تركتهم شر جماع لم ترحمين اشوف استعدادك زينها يلا بك جسمه فوق الصعيد يدمى مبضعا من وبما به في قلبه سهما رمي يقطع والراس شيل على قنات بينه ليه يعض العباد ذكر محكمين يتسوي الراس على الرمح يتلو الكتاب يتلو الكتاب كأنما هو سالمون لكنه بأبي وبي لم يسلمين شنو بالراس قد حزه شمرو قد حزأوا شمرون عن الجسم الذي قدم النشاء في حجر طه الأكرم وغدا يفاخر صحبه في قطعه الرأس الشريف فيا له من مجرم بك يا هلال بك يا هلال يا بيوت أحمد أحرق وبقينا ربات الخدور بلا كل عام نحن نخاط بالهلال كل عام احنا نوجه خطابنا الى الهلال نقول هل تشيع بالحزن يا هلال عاشر لكن هل عام مختلف الحسين يخاطب هلال محرم شي يقول لك يا هلال المحرم ليت نورك في السماء لابا جنب مولدك مكتاب ذبح وذبحة الشب ايه ما شاء الله رحم الله هذه الأصوات تدريش يقول الإمام الصادق عليه السلام رحم الله تلك الصرخات التي اعتلت على مصابنا وانت معاو ها كل هالسنوات معاو على الونة وعلى هالرتم ها اهلا وللمحرم ليت نورك في السماء لبا ون لبا الهي للمحرم والله لاله المحرم نورك في السماء لا بان جنب مولدك مكتوب ذبح وذبحتش آ لا تنظر الي يا هل طالع بال حسين تنظر الي تشوف هيا ارمى الي ارجا تعال شوف الحسين وحيد لا تنظر إلي تشوف بالصحراء أنا حيار مطرود من أرض الوطن وأنا مكسور الخاطر ودريب كربلة بيسيل دم مني العاشر عاشر اوقع من ظهر مهريب المثلث على التربة مني جاوبة يرد الحلالها يا ابو السجاد سامحني وانا المخذوب من دمه اي لو بدي اغيب لا يغيب ابو كربلا نجمك يا ابو علي خجال والله خجال بمولدي يذبحوك ضاب و تنفجع امك في قبرها تصيح وحزني على العطشاه يا اهلا للحزين والله يا اهلا للحزين لذيذ هم بالدار ما نتحمل ذكرها اوالي ولا تخضرها عن حالي تراها ماتت بحسرة. والله بحسرة ما تذبح عشره والله بحزره ما تتحمل هضم وهم ومن هضلوع متكسره يكفي هل الطم والنار ومنعدال قلوب وجعان اوالي صحيح بكربله يذبح حقوق يا ابو عبد الله والله صحيح بكربل يذبحوك ضام تموت يملف رات بعد ما تخلص انصارك يا ويلي وتختل الخيمات الخيمات هذا تجيب للصيوان وهذا يضل عليه مسناء وحتى الطفل عبد الله رضيعك تذبح العدوى اوالي اوالي اوالي اوالي اهلا أنظر جاسم العريس متخذب من دموما بعد وما مصيبة الأكبر أحسها بقلبي مرسومة ولا مرسومة شبيه المصطفى يقطعون جسمه بعرصة الميدا وذا تبغى بعد يا هل التفصيل يجري يوقع النهر عباس والله يا الله يوقع عباس وانا ينكسر ظهري ظهري واسمع زيانة بتنادي الساعي انهتك خدري اي والله يا علي يا علي واسمع زيانة بتنادي الساعي انهتك خدري لو طاع العمد يا حسين لازم يوقع الصيوة لا تنظر إلي شلو حاير يعلى لو أشد مصاب لما بالترب أوقاع شي صير يا أبا عبد الله تسيل دماي من كل صوب يا علي يا علي اي أعلال وشد مصاب لمن بالترب او جاع اسيد زيل دمومي منك الصاب لاتك تنظر المصرح بعد ولو تنظر على صدري بسيف الشمر يتربح يهبر مني أوداجي ونمعفر على التربة الأمر والمرجع لله ولا أولي تحضر فاطمة الماتم وحسين الصبط يا حضار اول لا ابو حرام الله اشعظم هالمنظر مستعد تجيء بيد حقاره وتجمع دمعه الشيعة بصدر المجلس وتقعيد ام حسين مفجوعة تنادي التواسيني على الامرضة اضلعات انا ما انساك يا الشيعي وجيلك ساعة المحشى وشوف حسيين بالمجليس جثة وما عليها راء جنب انكسر ظهراء حين وداع للعباء انادي يلي تبچوني بدموع هضام وحساء مثل الزهره القالي شافع وانا ابو الاكبا تدعي لي من الماتم ولا تهمل وعندي الباب توقفلي وتاخد اسمه وتسجلي ش تسوي بعض اولي يقل لوي انا بالجنة عنك لا ما نتخلى وباتشر من عليه حدار تروى بشربة الكوثة ولي ولي يصافح كل محمده احسين ويشكر اتعابه وما ينسلطم صدره والزفر على احباب هاي تحفظها ايه وتدبع على يسمع ايه احسين وتجمع اله من يسمع ايحسين ومص ومصابا ايها ودا لي يمسح جفوا ايها آه اهل مسحه وتال الزهرة تتكلم ويحس ين وجعانا تجلها اللي خلها يا ولدي تعيش الشيع و يانا وخلاها تنحب وتبكي وبمحرب ما اسمع احكي عن كسر صدرك لا عن ضل علم كسا بسمح لي الله يوفقك يا صادق سويد ولي ولي ولي يا ولي يا هلي يقلمهم مسماري لو انسه معك انا في صدري معذبني يا مع دماياك وانت طلع من ظهراك ويلو سيّل الدم وانت طلع من ظهراك ويلو سيّل الدم وانت يا أبا عبد الله اسمع يرد الجواب يقل لها يا يمّا يا يمّا يا يمّا أنا بالحزن وحدي خدّت لا يلقمونا أنا من صهر خديّي أنت راسك سالم ونرى أسمعني أتالي من عقب ماتية يتركون بصعيد الباء وأعظم ليلة يا يمه يا يمه يا يمه تدري شنو أعظم ليلة؟ تدري شنو أعظم ليلة؟ أظنك عرفتها ها. سهلت علي الطريق واعظم ليلة يا يما ليلة الحادي عشر هاي الليلة العظيمة والله ليلة الحادي عشر أعظم ليلة على آل رسول الله بيت الدعاء وأسألك الدعاء وليل أحد عشر والله ليلة ايش والله ايش من والله من يلا سمعني صوتك ها يا حرم بالغلا بالغلا أوي اسمع من يخاطب من انا زينا يا يا الله الله الله يا زينه تعالوا اول ليله انا زينا دمعي من كثر البكي ضجن غلوه انا زي العاد انا زي النبي يمه وجعان وشوف حسين مرمي على التربا على التربا اي ونظر كل يصرخ انا عطشان إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيم المنظورين ومن وصانا بالدعاء اللهم عجل لوليك الفرج وسئل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه اللهم عجل الفرجه وسئل مخرجه وأوسع من أجوسلك بنا محجة إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك اللهم ارحم موتنا وموت المؤمنين والمؤمنات موت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتح مع الصلوات